اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُونَا مِنْ, من بُيُوتِنَا وَلَا يَخْرُجُ وَلَا يَخْرُجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَا بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ومن يتعد حدود اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لله الَّذِينَ يُعَظّبُ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا يئس من المحيط من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر ولا لم يحضن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 فإن أرضى لكم فأنتم أجورون وأتمر بينكم بمعروف وإن تعثرتم فسترضعوا له أخرى لينفقوا سات من ساعته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 وكاين من قريه اتت عن امر ربيا ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وباء امر يا وكان عاقبه امر يا خسرا اعد الله لهم عذابا اتقوا الله يا اولي الالباب اتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسول يتلو عليكم ايات الله مبين يُخْرِجُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يُخْرِجُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صالحا إن يدخله جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا وقد احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلون